بسم الله الرحمن الرحيم انزل الله في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر سلام هي حتى مطلع الفاجر